جي قصة قصيري للجوادي صارت أمامي بمستشفى الولادي أجو ثلاث نسوان بحالة وضع القولة غربية مش معروف لها هوية سألها دكتور العيادي ليش ما بتصرخي ما بتتألمي قالت عارفي جاي لبنة صبي عيونك أحلوي اخدو ذا مش مشي بعد سن الثمانطاش شديرا وقانونها بيقلب عليك والثاني خليجي سألها دكتور العياد ليش ما بتسرخي ما بتتألمي قالت عارفي جاييني صبي يحلم بالدنانير والدولارات وبنايات عمارات عقارات استثمارات لب الإجارات يخازل البنات ويلاحق السكرتيرات يتباقى بالسيارات أبار النفط عنده مليانات راحت يا دكتور علي عليها والثالثي فلاحة فلسطينية ببين عليها عاصبيه سعلها دكتور العيادي ليش هالصرخ القويه قلت له انا غير كل البشريه صحيح فقيرة لكن صاحب تقضيه مش قادر لحظة اتصبر دم بشراييني بتفوره أجبينه على جبينه فلسطيني حر عزده موجوم بعلامة نصر كلمة الله وكبرى.